فَمَن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه وَمِن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أفمن على بينة من ربه ويتلوه شاهد أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فإنه موعده ومن يكفر به من الأحزاب فإنه موعده فلا تكفي مريته منه فِى مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ من ربك ولكن